ب س موسوعه النابلسي للعلوم ن الاسلاميه ترضعت أرضعت عما وما ت ذات ض ع كل ح ل ل ح م ه وترى وما سكارا وترى الناس سكارا هم ب س ك ا ر ا ولكن عذاب الله شديد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 ان ل ذ ي آ م ن و الله و ا ذ ي ن هادوا ا و ص والنصارى ا والمجوس والذين أشركوا ا ب ي ن إن ل ل يفصل بينهم يوم القيامه ة إن ا ل ل على كل شيء شهيد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 جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إ ل ى الطيب من القول وهدوا إ ل ى صراط الحميد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 ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أ ل ي م و إ ذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي, وطهر بيتي للطائفين والقاء ئ ف ي واركع موسوعه ج د وأذن ا ل ن ا س ب ا ل ح ج ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي عميق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 َإِلَهُكُمْ إِلَهٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاحِدٌ وَبَشِّرِ وَالصَّابِرِينَ إِذَا ذُكِرَ「そして今夜は何を言 ا ب わからない」 م ن الصلاة و ع م ا ر ز ق ن ا ه م ينفقون و ا ل ب د ل ج ع ل ن و م ا ل ا س ل ل ه ك م ف ي ه ا خير ف ا ذ ك ر و الله اسم ا ع ل ي ه ا صواف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 وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مديا وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير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 له م ا ا في ل س م ا و ا وما في الأرض ا ت وأن في ل ل ه لهو ا ل غ ن ي ا ل ح م ي د أ ل م تر أن الله س خ ر لكم ما ف ي ا ل أ ر ض و ا ل ف ل ك تجري في البحر بأمره تجري في ب أ م ر ه و ا ل ف في ل ك تجري ا ل ب بأمره ح ر م و ي س ك ا ل ا م ا ه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 ضعف الطالب و ا ل م ط ل و ب ما ق د ر ا ل ل ه حق قدره إ ن الله لقوي عزيز الله يصطفي من ا ل م ل ا ئ ك ة رسلا ومن الناس إ ن الله سميع بصير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 ファンの声が聞こえたらどうなるかわか ي ر